لا ضرب بنو مريم مفلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أألهتنا خير أم اذَ رَبُّكَ لَكَ إِنَّا جَدَلْنَا بَلْ هم قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنَّهُ وَإِنَّ أَمَّا عَلَيْنَا وَجْهَ النَّاهِمَ فَلاَ نُبَانِئُ إِنْ وَلَوْ ولن lại جاء لي أبين لكم بعض النبي تختلفون في. Ya أبوه لب عبد عدل إن يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون น تلك الجنة التي كم فينا <تصفيق> فاكلة كثيرة منها تأكل لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرمون مُرْفَئَ فَإِنَّهُ مُبْدِرٌ أَمْ يحسبون yeah هو الحكيم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 شئ لذي الحق وهم يعلمون موسیقی oh. انم موذين ياشان ما هذا عذاب اليم ربنا يغفر لنا عذابا اننا مؤمن رب نكشف عنا العاب إنا مؤمنون أنا لهم الرسم